رح البحر يعني طيب خلاص ان شاء الله زكي روتين روتين يومي ان شاء الله ماشي طيب طيب Vielen Dank. وما تئ على اهل والمراقب للطريق الاسامي ولاسناه في كافه طريق المثل وتلك الفتره احد شروق المتواثلي الى غرض بلا قصر الى القصر عاده بل تقول العاده قد احال التوقعه على الكذب وكذا وقوع منهم افتطاء في من غير قصد فما معنى تعيين العدد على الصبي ومنهم من عينه في الاربع وقيل في الخمسه وقيل في السبعه وقيل في العشره وقيل في الاثنا عشر وقيلة في الاثنين عقب وقيل في الاولين وقيل في الثلاثين وقيل ما يغذى وتمسك كل طائر في ذلك ذاته لذكر ذلك العدد فعفاء العلم وليس, وليس بلازم أن يطلق في غيره لإبتمال الاقتصاد فإذا ورد القبر كذلك والناط إليه أن يستوي التنقف فيه بكثرة في المذكورة من ابتداءه إلى انتهاءه وتغالب الاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواطع لا ألا تزيد ֹ≫ֹ≫ַ≫ְֵ≫ֹ≫ַ≫ַ≫ַ≫ mudstellen ַ≫ dock let ַ≫nsdenlenlenlenlenlen', ַ≫ַ≫ ṣṭ Saints 티�� ҭgaye crist сть ൖ 玩 Horizon Қ赦 أو المسموع لا ما تفت بقضية العقل الصغر وأن يكون مستمد انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع لا ما تفت بقضية العقل الصغر فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير قد أهالت العادة وواطؤهم قضى وارفقه على الكذب وأروا ذلك عن مثله من الابتلاء إلى الانتهاب وكان مستهد انتهابه أول قسم وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبره إتفادة العلم لسامعه فهذا هو المتوافق وما تظلف إتفادة العلم عنه كان مشهورا فقط فكل المتواجر المشهور من غير عكس وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت إن استذمت رصول العلم وهو في الغالب لكن قد يتخلق عن البعض لكن قد يتخلق عن البعض الإيمانا وقد وضح بهذا التعريف وفي وفلاهه قد يرد بلا حصن أيضا لكن مع فضل بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي لتباتة من فصائد ما لم تجتمع شروط التوافق أو بهم أي لاثنين فقط طيب. بسم الله عمود والسلام على رسول الله فعلى آله وصحى بهم ومع التباعدات أما بعد ف قد تكلمنا في على فماش بس على تعريف التواتر وذكرنا نبحث العدد الذي اشترط في التواتر و نذكر الان اسباب التواتر ان الذي ف ان الحديث المتواتر يعني انه اوجه التواتر فدين خد نقط ذكرها شيخ الله في, في, في, في مجلدي الحديث كم مجلد الحديث من مجموعه فتاوى مجلد 10 من مجموعه الفتاوى القاضي ودينه وروفه ف ا ا السبب الاول في اسباب التواتر كما طالب الاسلام يكون والدين متفرقه احيانا تظن الرسول خطا ليس صحيح هنا تتغلب عليه على غدره يا ايها الاسلام على <تصفيق> <تصفيق> التوافق على روايه خبر تظن عاده ان يتوافقوا في حكم يلجأ الخبر مجموعة في بلد الحجالين في, في المكان التوارين على تباعه, تباعة, تباعة على تباعه للأقطار على تباعه للأماكن ولم يلتقوا حتى يختار لم يشتنوا في المكان الواحد حتى يتسنى لهم اختراعهم هذا الخبر فهذا ففرق في التاويل الصالح فهم طورن كل دين ومذهب فرق رجلين او ثلاثه يحصل من العلم بخبريا ما لا يحصل بعشره و20 لا ينفث بدينهم ومذهبهم كانوا سهل قد يحصل العلم نكون كل كل المخترعين اخبر من فينا اخبر بيه الاخر ما علمي انه لم يضواطرا يعني جائتنا القرينه او علمنا أن هؤلاء الرواية لم يتواطق على رواية نظر الطبق يصدق أن بغض نظر عن العدم فهذا ينفيذ العلم أي أنه يعد من قديمه ولذلك لم يصدق العدم هو السبب الوحيد سبب التوافق فهذا يكون العدل قليلا ويفيد التوافق لذلك لم يأتي دليل على تحديد المتوافل لأقل عدد كما قالنا في النجلس الأخير أن بعض الأول دخولنا من الألمانيين كان يرى أن رواية الأربعة أحيانا تصديق التواصل نحوانيانا يرتبر الخلجان الأربعة فهذا أنه أنه أنه هذا التواتر قد توفر فيه السبب ايه ثاني فان ان هذا العدد افاد التواتر الديني والنقلي اه قليل أه. ولهذا كما بينا ان البخاري كان يذهب الى ان قد يوجل التواتر لروايه الحميده ما كان هذا قد يعيشه وجوداً ما ندل له مثالاً صبيحاً ولكن الأمر كما يرى أن العدد ليس مخصوراً بعد معين في إثبات التواصل السبب من جميع الرابط طيب قبل هذه الصراء السوراء أقوله في باية الثالث أيضاً أنه يبني في العادة الانتفاق في مذل الخبر ويبني من يوجي حديثاً طويلاً فيه بصوره ويوجيه آخر لم يوقف طيب السبب الرابع مطارق أن يحصل العلم يحصل العلم والخبر لمن عندهم الفتمة والبجاء والعلم فالعلم في أحوالي المخدرين وبما أخبروا ما ليس لمن له مثل دارك. طيب السبب الرابع بطاقه نفسه العلم والفضل فكوني رؤيا محطره زمائنا حضر دي جماعه في شارع المخضره ولم يكذبه احد منهم يعني حضر هذا المجلس مجموعه نحو هذا الرجل وأخبرتكم أنا بخبر فكلكم قد شاركتموني في الغير هذا الخبر فإذا نقلتم هذا الخبر إذا نقل كل واحد منكم هذا الخبر بعد ذلك وطوططتم في الرواية فهذا من قدير الكاثر فواطر عنكم والأهل من هصر العلم أبيل لأن المخد ربيطات أكثر من المخد الجماعة والجماعة روا وهربا على كل معنى فيلم بنفس المعنى بنفس الأطراف هنالذين يعطلونين بنفس المتواصل <تبقى> كما قال الشيخ الإسلام هنا <تصفيق> إن الجماعة الكثيرة قد يمتنع طواطؤهم على الاثماء كما يمتنع طواطؤهم على الشرب يعني على النقيب مثلا رد بطاقه اللاصق لا لا لا لا توقف يعني بس. بس. بس. بس. طيب هذه اهم الاسباب التواطر أي أنه فيها الكبر المروي العلم العلمة للأيقينين بالنسبة لأقسام التواطر إن أقسام التواطر في تختلف على حسب المنظور في التقسيم فوجود التقسيم المتواتر في اركان الدين الرأي الاول آآ آآ آآ آآ ان ان يظهر الى الله فينقص المتواقع إلى قسمين بالنسبة للغفة التوارطه اللقظي و التوارطه النعنوي أما التوارطه اللقظي هو أن يشترك جماعة من الراق أخير العادة أن يتواطع على الكذب في روايه الحديث كمان بلفقه واحد المناشره هذه كده يا جماعه من كذب علي متعمدا فهل يتوب هذا هو النار وهذا الحديث هذا الحديث قال السيوطي في كتابها الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره رواه 270 صحابيا لا بالضروره سوى خريج منهم يعني تكون لك لكن في النهايه يكون لفظا وعدا قريبا وقد ذكر التالتلي في كتابه نظم القلب في, في الحديث المتواثر هذا البيت الشهير في ذكر أشهر حديث المتواجه وأشهر أحضار متواجه للصنة فقال مما تواطر حديث من كذب ومن بنى بيت لله واحتسر ورقية من سفاعة وحظ ومشه كنه وهانا بي بعض مما تواطر حديث من كذب ومن بنى بيت لله واحتسر ورقية من سفاعة وحظ ورؤيه سباعه حول الحوض ومشرق فليم وناره هذه الاخبار كلها قد جاءت متواتره اما التواتر اللفظي اما التواتر المعنوي ياتي بيانه في كلام ناب الغزالي ان شاء الله ومسخ قطيني وهذه بعضه السلامة الله أكبر الله أكبر الله شهدوا لنا إلهنا اللهم أشهدوا لنا කොසමිටසරේ කියලා ගලවන්නවා උන් الثاني طوائف الاغنام ومعنى الطوائف العلوي هل ينقل جماعه يستحيل طوائفه على كره ووقائع مختلفه في امر الماء هذه وقائع مختلفه بينها قدر مشترك هذا قدر المسترق والمغادل ومن هذا التواطر المعنوي رحوا يديه في الدعاء. فكما قال الكتانين في نظم البنافر قال قال وذكر في الأحاديث المتوارف رأس في المسألة الثالثة بعد المأتيه قال رفع يديه في الدعاء فقال اتحدى عن السيوطي ونقل في كتابه مالي براية بشرف نقاية فقد رأكم جزءاً في حديثي رباً يديه في الدعاة فوقع ليه من طرق تدلغ المئة فمن لا يقصد حديثاً واردناً بل عدة أحاديث في وقاء مبتلناً وعنه أيضاً بشكل تقريب نصمش عن تقريب السوقي ඐшее Uhh ස෨ි සිෙකර සටර සකහ ලතු. එ Darwin සා ඩද්ස පූවම෰ය එ yup අතය සෘන කය සත්ය GET සතාට කත්ත. සිප සීතිය ස මතා ගිට සතාප සිදි අෑරිය. මි vad名 සිය ස෋ීඳ සත දරද حيث. فقال السيوطي في شرح التغريب مثل ذلك الحديث ما توافر معناه فحديث اليدين تتعاق فقدروا يا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الحديث في اليداء وضع يدي وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا أختلفة فكل قضية منها لم تتواطر أي لم تتواطر مفرقها فالقاطر مشتنق فيها هو الربع عند الدعاء طواطر باعتماله المشموع طيب ثم وفي فتح البارد الكلامي والحديث رفع يديه في الدعاة الإستسطاة ما نصه وقد استغلقه المصنفه يعني المخالي ما في الدعوات عن رفع في قولة عرض وفي البارد عنده الحديث جبعان المنزري في جزء المنفرد وأوردنا النبوي في صفة الصبر وشعر المهذر قبر 30 عام تقريباً قال وفي نقل بعضهم قال ثابت رأس رأس رأياني في التعايمات حديث أفردنا المنزري والسيوطي بتقريب إلى أنظار قول أنس في الصخيم كان لا يرقى إليه بشكل نعائي إلا في رسل إسقاط هذا قد أخرجوا أخيريه وحديث أنس فإنه يرقى يديه حتى يرقى يرقى يرقى بطيه حتى وقال أنس قال يتعين أدوينه وان وراد ان هناك يطروحها في شيء من الدعاء رفعا دليلا لا يطاع لا في شيء من الدعاء رفعا دليلا ان حتى يربى بلاءه بطيء الا في الاشقاء يعني ان في هنا او استثناء لما يتنزل على افراد الشديد حتى يربى بلاءه ويبطئ هذا لا نحول الى الصفات ولا ندخل الاستثناء او النفي والاستثناء عليه على الا مطلق القرطاس والهمزه هو ان الله قال حديثا كحديث البيهامي و كذلك ان وضعهم في قنوط ومسلم من حديث عائشة أنه رفعهما في دعائه لأهل البقية وعن عمر أنه رفعهما في دعائه يوم بد والمخاري عن عمر أنه رفعهما في دعائه عند الجمرة الوسطى وعن آنش وعن أن آنش فمن رواه هاروننا سوطقريب عند في دعائه لابن موسى في سقي رق اليدين ذكر جزء رفا يدين البخارية تجد فيه أجل التحديث تفيده في هذا الباب وتدل عليها على التواطر التواطر المعنوي ورفا يدين في التعاطر وكأن الكتاب ورادة من أجل رفا يدين من التكتير الصلاة إلى قال وقال المخلق هذا الجزء وهي صحيحة تقريبا تركوا لذلك الدعاء من توافر توافر معنويا وبعطوا لذلك الدكرة قص قسما ثالثا ويعطوا قصيما للقسم الثالث والذي سمناه التوافر شدة معنوية ما هذا الشوطبي في تلبيه الموافقات حيث بيّن معنى قراطر الشرم العدوي بقوله إذا حصل من الاستقراط أدلة أو أدلة المسألة إذا حصل من اذا حصل الاستقراء ادله للمساله في التصريف او ضمن الاقوال الصحه اذا حصل الاستقراء ادله للمساله العلم هو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي ننظر ننظركم بين التوثر المعنوي والتوثر شبه المعنوي التوثر المعنوي ان كانت فيه ادله في رقاقه وقام اختلفت تدل مباشره على الموضوع نحو حرف الياء واما التوثر شبه المعنوي ان كانت فيه ادله بعضها يدل دلاله بعضها مباشره وبعضها يدل على الموضوع فان اشتملت على الادله المباشره مع اثبات التوافر في الشبن العربي وذكر الامثله على توافر الشبن العربي اشار الى توافر قضيه خبر حيث قد ذهبت المعتزله ومن شابهها الى نفي توافر على أن خبر الأحرارات ويشتعينه في مياه إن شاء الله لا يهد الغلم أو ليس خط جدال <تصفيق> فاجتبع عندها أذلة في وقع مختلفة هي لا تظل كلها مباشرة على الظلم مع الله يقول لك إذ مباشرة ولكن إذا هذه أذلة أثابت طوال الطرق خبر الأحرار أنّه روالط روضورا تشيّ معرض اعنّ MICHAEL َ مثيرة كثيرة ، يجب عليك الس teachers دعونعنا 8 الواجهة الفاعلة g-50 طير وموت ده ده حال المخبرين فينقسمون الى قسمين طوائف عامه وطوائف خاص خدوا بينهما بقوله ولهذا كان طوائف يتقاسمون من الحديث وفقه قد تواضع عندهم من السنة ما لم يتواضع عند العامة السنود السامن وغيوه السفعة وحمد العربية العقل في الضياب ورسم الذالي المخصص وحديث من رؤية وعلاف القضر والحوض فأذي الأحديث كلها تواطرات أهل العلم لكنها قد لا تتواطر من العامة وإذا جعل وقال إذا جعل خبر التواطر عند قوم دون قوم قد يحصل علم تدسل فيه قوم دون قوم فمن له العلم به وجب عليه تصديقه به والعمل بالنبطلات كما يجب ذلك في مضائره الوجه الثالث في تقسيم التواثر هو التواثر بالاعتبار تواطر إسناد إسناد. أن تواطر هو الموسم لوجشناين هو طور الاثناء وتطور طريق الطبقه ما اما تطور يروى الحديث من طرق كثيره ها جمعنا الطرق نفاد ما نقول انه عند توه الطبقه وهي تنقل جين من هذه الى او شيء او الذي امر النار أو, او شيئا ما الى الجين الذي بعده الطبقه التي تليه فا يفترض يتم التداخل بين هذه الطبقات ومن اشهر الامثله على هذا القران كتاب الله ان تواتره تواتر طبقا حيث تواتر جم الغفير جيده او يعني اغلبه طبقا طبقا هذا ما دلنا نظر القران اغلب من تواتر نقل, نقل،, نقل بعضهم اجزاء من الموضوع طبقات اخرى طبقا ما هي نقلت بدور من بعدين طبقت التابعين وطبقت تابع التابعين وطنقرت التابع الأمة جيلاً بعد جيلاً وصل زماناً فهذا قررته طبق لا يعتبر طبق الاسمه ولا كان لديه طبق نعم يجب الفرآن ووصل إليه ولكن الأسانين وحدها لا ينقذ لها ونقذ بالأسانين فصل قررته فصار التواطر في التواطر الطبقة ولا التواطر إسنافات هو لا يحتاج إلى إسناف تلوز الرابعة تقسين من التواطر هو موتى من التواطر وانتصموا لكسرين التواطر المطلق و التواطر أما التواطر المطلق هو أن يحفظ التواطر في أصل السند أي عند الصحابي فيرويه الجنب البكير من الصحابي ف... فهذا تواطر في أصل السند فالتواتر النسبي ان يحدث التواتر في اثناء السرد وقد يكون قبل هذا ليس متواترا يعني هي دي احاديث اللي في التابعين طبقه ثم يتواتر في بعضها تكون وجبوا عن على جمل كثير وهكذا هذا التواتر النسبي ليس تواترا مطلقا واللو يوم الخامس هو انتشار العمل والتوارث انتشار العمل والتوارث هو مصطلح مشهور الذي أجرى عليه العمل وطوارطته الأجيام هذا تواثر عملي متوارط هذا يسمى بمتواثر العمل وقصف الثاني الذي لم يتواثر تواثرا عمليا أجدكم فيه أقصر أخرى والذي افضله السلام السلام هذا قري هذا قري من التوافر العام وتوافر الخاص اذا هذا التصميم او الوجه الاخير يعني يضطر وينو في المعنى ده التوافر العام وتوافر الخاص نعم و يعني قد عند الخاصه عند ولكنهم لم يسرع عليه العمل بين العمل والعادل المسلمين فلا يعتبر متواكرا من ناحية عملية ولكنهم يعتبر متواكرا من ناحية أو في جهة العلم فقط إذا توافل تهي العلم هناك مثلة كثيرة يا بابا من السورة التي كادت أن تندرس عند العامة ماذا يتفشي الجهل بها نحن قصر الصلاة الرعائية قد تجد بعض القرى وبعض النزور تجد فيها ناسا لا يعرفون قصر الصلاة الصلاة أو يمكنونه ولم يعني يتم ولم يجب العمل به لعندهما هذا قمر قصر الصلاة وإن جاء فيه أحاديث وفيه أطلاطر المعنوي إلا أنه عند بعض الفئات في بعض البلاد لم يجب العمل لعندهما به فليس من التوافل قاموا بذلك واه ان سيرت غير في بعض البلاد ايضا الكثير من العامه يجهلون ما ولا ونحن نعتبرههم قطن صراحيا يعمل ليؤدي اعمالهم الا قريباً. وايضا في نظري من هذا ان كان هذا فيما سبق انتهت الحمد لله صلاه وصلنا صلاه العيدين في المصلى فمن ترى كانت البعيده كما هذا الامر شده العيد غير معلوم او لا عند اقلب السنين في الزمان رغم ان صلاه العيدين في المصلى قد العمل بها حفظ المسلم بعد جيلة بالأمن في زمن الدبيل صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم في زمن الدبيل كانوا يصلون العينين في المصلم ثم لما يعني مر الزمان وتفشأ جهل السنة في بعض الأجلسات ترك نديل السنة إلى أن بلغنا هذا الزمان فصار العمل نديل السنة شبه معدوم إلى أن الله إمام السنة الإمام الألباني من الله تعالى فجعل الله سبباً في إحياء نديل السنة وفي إعادة العمل حتى صارت متوافرة والآن حمد أكثر العربة الله وبركاته الى ماضينا القديم انا هو على الاقل في صار قد السنه الان من نقد تواضر عملوا بها منذ سنوات عند اهل المسلمين ما مصليون لدينا اللي يصلون الشط على اليدين هذه المصلى وقبل هذه الصلوات كانت شبه منسيه قديم طيب اكثر الي التواتر يعتبر كل واحد طيب نحو مع ذلك توصلنا قبل في حديث أشهر في الحديث المتواتر اصل تمارين الصمات هو الأظهار المتافرق في الأخبار المتوافرة للسيوطي وثانيها الفوائد المتكافرة في الأخبار المتوافرة للسيوطي أيضا فالثاني يعتبر الكتاب الأمم الذي خلقه السيوطي بالأسامين كما اشار الى هذا في مقدمه لي اظهر الكافره المؤلف كتابه الضخم عن سنين رواه طوره رواه حديثه وبسنيده جمع فيه, فيه, فيه الاحاديث التي رواها التي من الصحابه المخض لم يروا في الحديث أقل من عشرة من الصحابة وجعل أقل عدد في الحديث الأوضاء الكتابي أن يرويع الأقل عشرة من الصحابة في أصل السنة في الفوائد أنهم كان ثم لما وجد أن الكتاب قد تضخم أحب أن يختصره وأن ينهذبه وأن يحذف أسانيده في الأظهار المتنافرات وهذا الخبر قد خالف السيوطي أو أخطأ في ذكره في كتاني قدريب الرابع حيث أخطأ في ذكر, في ذكر من الكتاب الأصل فجعل الكتاب الأصل أو الأن هو الأصغار الأصغار المتغذبة ندر من الفرز المتجنفين وجعل المختصر وقدس الأظهار سمامه قدس الأظهار وأشار إلى هذا الخطأ وبيّنه الإيمان المحدد المصريح أحسن المساكر رحمه الله يشعر فيه علاقية السيطين وأيضاً مما أكد صحة ما ذكرهم الأسلطين في الأظهار حاجة خريطة في كتاب كشف الظنوم حيث عجل الكتابين من الأسلطين على الوجه الصحيح على ما ذكرهم الأسلطين في الأظهار المتنافرة في موقفتها طيب الكتاب الثالث ايبرت خصوصا <تصفيق> في الشعر في قبياد نظم المتناظر في حديث التواكر للكثاني وقد جمع في هنا قد بكرهم الاصطلاحي وذات عليه عدة اغراض <تصفيق> الكتاب الرادم و الاقى عليه موضوعا يعد على بعض اللآله والمثناثرة في الحديث المتوافرة للمطرون الرسطين في دور مصر الأخير الحرز المكنون من لطف ديء المعصون لصديق حسن طان رحمه هذه أشهر المصنفات التي رضحت عليها في الحديث المتوافر من غرادو فوريشيا يا صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه والسلام يا صلى الله على ما تشاءوا والان نوجه معكم عبر radio الاخير اليوم مغربا لسحب الطريق مره ساره امرا انك تعرف كل وكذا يعني كما نض من الشغل الشديده دي الايام باعداد وتنظيف مدرسه ابناء الصره الضره الكثيره اللي بداوا عمرو فيها من الاحد القادم وادعو الشباب طلاب ها؟ الماضي Продолжение следует...